الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياس نأبد وإياس نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد جاب الله على النبي والمسلم ارِنَا مَنِ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ وَالْأَنْصَارُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ بَعْدَمَا كَادَ يَذِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ تُنَبِّئُهُمْ إِنَّهُمْ وَهُم مُّغْرِقٌ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 وظنوا ألا بلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الدوام الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأحراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأن هم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقنقة في سبيل الله ولا يطأون موطئ ان يغيث الكفار ولا ينالون من عذاب نيلًا إلا كتب لهم به عمل طالح إ الله يُظير وَجرًا محسنين وَدا يافقد فَقَ سَأ صغيرًا تَ وَ كَم تَ وَلا يقطَعون وَاض وَدا يققَون وَذًا إَِّا كُحبَنَ يجز وَ الله حسنَم كانَوا لَكَنَّ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنَاخِرُكَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رجعوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من السفار وليجلوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المستقين وإذا ما فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قومري يسل الى رجسهم فزادتهم رجسا الى رجسهم, رجسهم وماسون وهم كافرون الا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم ون واذا ما انتلت السوره نظرا ضل الى بط هل يراكم احد هل يراكم من احد مما صرف الله قلوبهم يَغْنَىٰ عَن قَوْمٍ لَّا يَفْقَهُون لَّقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ